أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن ذلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 إلى عذاب السعير يا ذا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من ثم من علقا ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوثّف ومنكم من يرد إلى أرض للعمر ومنكم من يرد إلى أرض لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتَّزت ورَبَت اهتَّزت ورَبَت من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 الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير لطمأن بيه وإن أصابته فتنة لانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره أما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضر أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير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 فَلْيَبِنُوا لِي بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَمَا الْيُقْطَعُ فَلْيُنْظُرْ فَلْيُنْظُرْ هَلْ يُدْرِبُ نَكِيمُ مَا يَغِيو وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الَّذِي فِيهِ وَالْبَادِ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 وَادِّينَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ الْجَالُونَ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِي لَن كُلِّ فَجٍّ عَنِقٍ لِيَشْهَدُوا مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَجَقُوا بِالْبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ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 وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الريح فِي مَكَانٍ سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى ما أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.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 والصابرين على ما أصابهم والمقوم الصلاة ومن ما رزقناه ينتقون والبند نجعلناه لكم من شعائر الله لكم فيها غير فالخرس من الله عليها صواب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 أناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونلهوا عن المنكر وللله عاقبة الأمور وإن يكرمونك فقد كرّبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وقوم نوح وَأَصْحَابُ مَدِينَةٍ وَكُلِّ بَمُوسَى فَأَمْلَأْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأيِّ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاها وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِير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 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا, إلا وما إذا تمنا ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 إِنَّ اللَّهَ رَبُّ النَّاسِ لَرْؤُوفُ الرَّحِيمِ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ نُرْجِعُ الْأَنَا مَنْ فَلَا يُنَادِعُ فِي الْأَمْرِ وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ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 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ نَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْغَيْظَ كَأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ اتَّخِذُوا بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن الله ٱلنَّارُ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وبئس المصير